ne bin huşran nes nes وفى في الحروب مقره استيل بخار جرت لا على صفة على صفة أحضي في الحروب مقره قل المؤن نبين حسن يا دروبي I need Bin zan bin zan bin mu للمؤنبين حسن